قولا الشيطان الربيب الله الرحمن الرحيم الرحمن man عنلمن ملک The What's up? تب ایئا o the i ve والله أي سلافي والله ما بتقال ابدا. ما بنتمعه وش ابدا من حد الرئيسة. والنبي كمان رب المشرقين. كمان يا خلال الله يبتعليه. كمان يا حبيبي، حبيب. ولغو Oh. Uh -huh. يا ما اشارا ديني علي سنست No! و این است اتحكوا كده الله الله النبي عشان خاطر يا معشر الله ما الله يا صُفُ ذُ مِن أَفْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنِ اه تمام انا والله في رضا من الله في رضا الله الله I'm going to burn ذولا المجرمون نذيث فبأي آلاء ردك ما المجرمون يا of the Ayalah. بأي آلام together تلاحظ على قبل هذا رجل يدل على ان بص هذا الاداء طيب ده ابي الله الله الزيفان يا جماعه مجمتم الله حي رجعني والله ا لا يردكم ما تكذبون في فيا اي انا الله يردكم ما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 ففي اي لم يقف I'm gonna قولك قعدنا منهم كلهم وجعاله جلسه الاول ان المستقيم دول <تصفيق> الله <ها>. ربي <تصفيق> یرا